أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافتو ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أم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 نفور. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَهْدَى أَمَّا يَمْشِي سَوِيًا أَمَّا يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ